أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشن دو مهربان. بناوية خداي جاي رحمتو. <تصفحك> سوزو بزايا. ألف لام ميم تنبيتغ لا سرطاي هنده لا سورة كاني قرآن دهاتون جماريان سوارده پيته. نیویکوی پیتکانی زمانی عربین با سلمان دنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کل توانایی هیچ کس دنیا با پیتانا کتب چی آوا بیوانداب ند. براد دیگر حتی اگر هموگروه ادمی زد و پریکوب ابنو با او مبسته بیگمان نتوانند. هرواحاتندها نهیانی ترشیت داره زنکان هر خدا خوی زنایا بنهیانی او پیتانا. إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ خدا ذاتك اجلوهيت خدا تشترنيشان بيرسن بيتو اوهمي شزندو ورا كرو سر برشتياري نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل اي بي خمبر خدا قرآن با تو براست درست بچن قناه دا بزندوه براست دانه سرجم کته پیش وکانی پیش خويتی پیش دستکاری کردنیان هروها توراتی با موسى و انجیلی با عیسی روانه کردوه پیش قرآن ده من قبل هدل للناس و الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز الانتقام لكاتك دا هدايته والرين مي بخش خالتشيبون هروها جاكروي حقو بطال نار دخواروا كا قرآن بروان هنا بقى تكني خدا بوأوان سزاية شيء سخد لدوار رجده هي بجمن خداي جورة بعرا دسته خاوني تولو سزايا لبابا وران إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء بجمن هتشتغل خدا والنبي نلا زبي ونلا آسمان ده هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشان لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أو خدائع ذات كان نقشة رخصارتان لم ندال دان كان دادتششة دا دا صون بيويت هي تبرز راويشي برزنيا جعلوه خدائعه أو ذات بعلاق دستو دا دانه كار بجيا. هو الذي أزل عليك الكتاب منه آيات محكمات.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 او خدایا زادی که که قرآنی با ای محمد نردخواره و به شکل و پایدار و رون و آشکران اوانا بنچین و بناغی قرآن کنو هندشی تریشی واتای جور و جور حال دگرنو با آسانی نزند جاءواني كالا دلياندا لاري ولادان هيا حز حق و راستي ناكن اوانا شويني او آياتانا دكوان كماناي جور و جور و فراوانيان هيا بو اوي فتنو آشوب و ناكو چودو بارا چي دروز بكن يعن بو اوي لغدان وي حلي بو حل بستن لحا لغدان وي او جور هر خدا خوي بتواوي دي زاند جاءو كساني كالا زانز دار روطون دلين اما باوريدامز رومان با هر همو او آياتان هيا کللان پرورد دا بيضغل خاوان جيركان يا داوري ورناغرنو بيرناك نوا لم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه إنك انت الوهاب دعي اوهي كهداية ورين مويد كردين دلكن من لا لامده لرقائر راستو لرحمتو بخششي تايبتي خود بهرورمان بكا تونك براستي تو بخشندو بخشي ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد فرورد غارة براسي تو کو کروي همو خلچید لروجه دا که هیج گمانی تدانیه به خدا ذات اگنیه کبلنی خوی نبات سر این الذین کفرولا تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ لَوْ رَشَدَ أواني بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأقدهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين وكوداب نريت دارو دسي فرعون دي خدا كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس سلمها دا اي دخرين دا للروج زخ كنا خوشت جي جي. كان لكم ايه في فئتين التقتان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 بگمان لو دو دسته ای که لزنجی بدر دا رو برو و پنده چی گوره بو بوتان دسته چیان لپناوی خدا دا دا جنگان دسته که تریان بباور بون ایمانداران لبرچاوی اواند دا دو اوانده اندنواند لمایدانی جنگ دا بچاوی بینای و بینین خدا فرشتشی دا بزن زند یارمتی ایمانداران خدا په جیری هر دسته یو هر کس یو دیکاد باراستي الو یار دا پندو امشګاری هه بو اوانی کا بنای خوان بکردهن نو به وردی بیر دکنه چی کم زالب بسر کوملی چی زور دا زوین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره والقناطير المقنطره من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب عرازوی آفردت و بونی نو خوانی تی علتونو زیروزی زورو زباندو اسبی چاقو رسانو هکانی هاتو تو هروها مالاتو زبیو زاری کشتکال با خالچی رازن راوتوا. او نه همین از نعمتی جانی دنیان خداش بو تا کن شونی گرانوی رازاو خوشی لایخوی آمده کردوآ که قل آوند بخير من ذلكم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 ایش آمریکا بو آوانی پارسکارو خدا ناسن لای پروردگاریان با خکانی بهشت آماده باین کات صنده ها روبار بجر درخت کنیداو با بردم کوش کانیداد رواد هاو لگل جانی نبراو لگل هاو سرانی پاکی بدم هست کرد بر دوام بر زمان پروردگاری آزیز بیگمانم خدا یا بناه ببند کانی. الَذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا آمَنَّا فَقَفِّرْنَا لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اواني كادلين پر وردقارا براسي اما ايمانوا باور من هناوا دلاغونا هكار من خوش بباو لاغري دوزخ بمان پاريزا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار. جاء او ايمان دارنا اما الصفتيانا خو گرو ا رام گرن ناسور و نا خو شکان ی پرستن مالو سامان د لبر بیا نکان دا داوی له خو شبون لپاره وردګاری اندکن چونکا وهز کا وک پی خدا پرستی نه شهید الله انه لا اله الا هو والملايكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله إلا هو العزيز الحكيم خداي غورال رغي دروس كرهواني وكهمي نشاني د صلاة دنوانيت خو شاتدا ودري خستو وسلمان ديتي كبراستيج قال لو هيت خداي شي ترنيا كشاني بيت ارواحا فرشت كانوا خاون زان سكان يجل بيغمبران وزانان كبريجيت الراس تو دروز دي سلمان خدا هميشه داد پروري الرهايو جغلوزاته خدای شي ترنيو او خدای شي بالا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 اوانشی که اکته با اسمان یکانیان دراوته جیوازیان لنوان دا پیدا نبوا مگر لدوای اوی زانست و زانیاری تواویان بوها تو درباره راستی محمد و اسلام. امش به دنیا پرستی و حسودی و ستم کردنیان لنوان خویان چونکا رازی نبون با پیغمبریگ لغیری خویان. جاء ويبا وريب فرمانه اي تكاني خدانا بيت اوباقمان خدا بخي راي حسابي خوي دكاد لگل ياندا هرزو بدوزخي اندگينت فانحجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين اسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ خو اگر مجادله و گفتگوی سختی ان لگل دا کردید أي محمد توش بلا منو اوانيك شويه من كوتون الرومان كردوتا خداو تنها ملكتي اوين بواني كا كتبيان بيدراو او ان شي نخوندوارن لمشركان آیا ایوا تسلیم بون با خدا و مسلمان بون خو اگر تسلیم بون آو ما نیوا برآستی آو هدایت یان ورگرت خو اگر پشت حل كنوا باور نهنان او تنها گي اندني پيا ما کلستر تويا خدای گورج بينا يا الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقصط من الناس فبشرهم بعذاب اليم براستيا ونيبا ورناهن بايه فرمان كاني خداو بيغمبرانش ببه هتش حقك داكو جنو او خلكانش داكو فرمان بدات بروريددن وهذا مجدئي سزائيشي پر اشيان پيبدا أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين آوانا كسانيكن كرد وكانيان پوز بوتاوا اللى دنيا وقیامت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 ثم يتولى ثريق منهم وهم معرضون. آي نابني أو كساني بشك لا كتبه و كاتك بانك ذكرن بولاك كتبه خدات توراد تا فرمان رواي بكلا نوان يندا. باشان پشت هال دكانو لكاتك دا أوان سرپيتشي كرن ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون هر جيز اگر دوزختان روزي چه کم نبید برلشمان ناکوه تو اویل آينا که اندابو خيان حل بس بو سرلیشواندنو تفریدهم فا كيف اذا جمعناهم ليوم اللا ريب فيه ووفیت كل نفس ما کسبت وهم لا يظلمون اخو حاليان چون بيت كات لو روجدا كوان دكينه كهيچ گمانك لهات نيدان يو همو كسپاده شي كارو كردوي خو بيددرت لكاتكدا اوان استميان لناكرت قل لله مملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء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 دا صلات د بغشيد بهركسك بتويتو دا, دا صلات ورد جريتوال لهركسك بتويتو هركاس بتويت بالاد سيدهكيد هركاس تشيج بتويت ذليل وبدا صلاتو جارد سيدهكيد هرتي خير هيا هربد استويا بيغمانتو د دا صلات داري بصر هموش تكدا طول ج الليل فين نهار وتولج نهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. شو تهل تشيشي راجدكيد راجت هل تشيشي شو دكيد زندو لمردو دردهنيد مردو لزندو دردهنيد. رزقو رزي به حسابو بشمار دبخشيد به هر کس بتويت كار كانت هرهموي پره لحكمتو داني بند كانت سرسامو سرصرماون لكماريتو لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقا ويحذركم الله نفسه والى الله المصير نابت ايمان داران كافرن بكنابشتو پناويار وياوري خويان لجاتي ايمان داران. اوهي كاري وابكاد او كاري دبيته هوي اوهي هيتس پيوندية چي ايماني بخداوه نميند مگر لبر اوهي خوطان ببهيگومان لشريان بپارزنو قطار بن اوهيش باوهي بدم رازيان بكن نك بدلو کردوا خداي گوراش بيدار تاندكاتو بسيفتي تول صدنوي خويده انتسند تا كارين رويوانكن سرنجامو قران وتان هربولاي خدایا قل ان تخفو ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير اگر اویل سینتند دژ جیر و بی شهر او خدا پیدا هر تیج ل آسمان کانو زویداهیا، هر پیدا خدا د صلاتی بسر هموش تجداهیا. یوما تجد كل نفس ما عملت من خير محضران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 تاوان بر اوات کل کلنوان خوی و کرده و خراب کانیده مودای چی دور و درش هبوایا. خداي گوراش بيدارتان دكاتو بصفتي توصلنا وي خوي دتان ترسينيد لوي ككارينا رواب كانو خدا بسوزو ببزيبو او بنداني كبم اگاداريانا دليان راد تلكيت بيش هاتني او روجا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ای پیغمبر به امانداران بل اگر ایوه خدا تان خوش دويید د من بكونو ل فرماني من درمچن او کاته خداش ایوي خوش دويتو ل گناهو هلاکان نشتن خوش دويید او خدای لي خوشبو مهربانه قل اطيع الله والرسل فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين دوباره په ان بل فرمان برداري خدا او بيغمبر بن خو اگر سر بکن و كنو پشتي تيبكن او دل نیابن خدا بي با وراني خو ژ ناويت خدا آدم ونوح وكان إبراهيم وكان إمران هلبجاردوو ريزي داون بسر خلطي هموزي هاندا ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم اوانا نوى كن يقرط لكن عنده چان لهنده تريان بون خدا خوي بي سرو زانايا تاق دي زاني كشاية ثنبو او كارا پيروزا اذ قالت امرأة عمران ربي، اني نذرت لك ما في بطني محرر فتقبل مني انك انت السميع العليم بياد بينا كاتك هاو سري عمران وتي پر براسي من بريار مداوة ونذر مكدوا او من ضاليل اسكم دايا ازاد كراو بيت لهمو اركو يشو تا هر لخزمت بيت المقدس دابيت دتوج لامور بقرا تنكب راسي تو خدايتي بي سرو زانايت وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بلام كاتق <تصفيق> من دالك يبو بدل شكاو يووتي بروردگارا خو من كتنبو بيغمان خدا خويتاك دازانت كتسبو خو آشكرايا كوريش وكو كتنيا لغالي روو هريكا أركو فرماني خويتا اوه بأفرد كريد ببيعو ناكريد بپیت سوآن شو و جنوبیاوتها و کاری یکترنو هیچیان للاي خدا کم رئز نین آرچی خدمت کاری بيت المقدسش بوناکرد منش برازتی ناوم نامریمو من ای پاریزنبتو خوی وتشکی لشیتاني رجم کراآو. فاتا قبلا ربها بقبول حسن و آنبتها نبات حسن و كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عددها رزقاً قال يا مريم وأن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إن جاب ر word غاري بشوي شيزوانو بسند مريمي ورقت زور بزواني في جا زکریهی کرده ما مستاو سرپرشتی که هم خزمو هم پیغمبر بو تا بچا دینداری فیر بکات پاشان که مریم گوربو هرکاتک زکریه دا صوب و سردانی لشوینی خواه پرستی دادی بینی رزق و روزی و ناز و نعمتی زور جوار و زوری لایا زکریه وتی ای مریم ام همو رزق و روزید لچوی بو مریم لولامی داو تی اولا لان خداویا او بومد نیرد براستي خدا به هرکس بيويد رزقو روزي بسنورو بيهو كارد بخشيت هنالك دعا زكريا ربه قال رب هبني من لدن كذريتا طيبتا إنك سميع الدعاء آلو كاتو شويندا زكريا هاناو نزايبو پروردگاري لبرزبو ووتي پروردگارا فنادته الملائكه وهو قائمو يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين جاء اكثر فرشتا جبرايل بانجي کرت لكاتك دا زكريا لمحرابك دا وستابون ويجد کرت وتي براسل خداي قورا مجدددات ببخشيني كريق ناوي يحيايا برازدانري فرماني تايبتي خدايو گورو رزدارو خوپا رزا لگناهانو پیغمبرك لچاكان قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغ لي الكبر وامرأتي عاقب قال كذلك الله يفعل ما يشاء زكرياوتی پروردگارا أخو تون من دالهم في دوخشيد خو من پيري ننجي په حلتنیوم هاو سرکشم سك ناكات خداي جورش فرموی كاري خدا هر آوائيو هر تيشي بوه دي قال رب جعل لي آية قال آية كألا تكلمن ناس ثلاثة أيام إلا رمزا وَادْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِي وَالْإِبْكَارِ هذه زكريا وثي ترجمة نشانتك بود ياريبكا تا دل نيابم كخيزانم سكي خداي گورش فرموی نشانتك دوية اكتوانا يقصه کردن تاسير روش لگل خلچیدن نبید زمانت دبسترد مگر به اشارتو آماجه نبید توش زوريادي پروردگارتو تسبيحات استاي شبكه بتايبتي ندمو ايوارو بربياندا و اذ قال للملائكه يا مريم ان الله اصفاك وطهرك واصفاك على نساء العالمين اروها يا ديان بهنا كاتك جبرائيل فريشتوتي اي مريم براستي خدا توي هلب جاردو خاوينو پاكي زي كردوي قال بجار دويتو داويد بسرهمو آفرتاني جهاندا يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين اي مريم ملكتو فرمان برداري پروردقارد با سجدو كرنوشي بوببا با لقال كرنوش براندا ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون اوشتاني باسكران تنحواليقبون لغيبوا اي من لرغي وحيو سروشوا بطوي دغيانين خوتو اي محمد لو نبويت كاتك پينوسا كان هل عدايا آواوا پينوسي چه سر كوتو آو ني برت مريم پرورد لذلك لا تستطيع أن تتكلم عن هذا المسيح وكيف تتكلم عن إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين هر وها ياتيان بهنا كاتك فريشتك عن مريم ود أي مريم براستي خدا مجدد داده به شيخي خوي كفرماني كن فيكونا روليكت بي بخشيت كناوي المسيحه عيسى كور مريم كبيا ما قولوا با برزلم دنيا ده لقياه متجده لدستين زي كانا لايما واينكلم الناس في المهدي وكله ومن الصالحين جاء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 پروردگاره، جاتون من من دالم دبید خوکس تو خم نکوت وا. جبرئیل خدا هروای او چی بود، درستی دکات. هرکاتیکشته چی بود، تنها پی بله بابا دست بزه دبید. و الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل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 بالگونی شانه چشم شم الان پروژت کرد تانو و اویش آمریکا من لقرش و ای بالندتان بود روز دکم انجا فوی پیدا دکم به فرمانی خدا یک سر بیت بالنده چی زندو وا تشری رزق ماکو نخو شی بلاچی چاک دکماوا ب وستی خداو مردوانش زندو دکماوا ب فرماني خداو حوالی اوشتانی کدی خونو هلی دگرن لمالکان تاندا پیتان رادگینم براستی لوشتاندا بلګو نشانه بوتان اگر ایماندار ومصدق وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ هَر وَهَاب الرزدان ري او توراتم كلبردستم دايها هاتم بو اوي هانديا جلوشتاني لسرتان حرام كراوا بفرماني خدا حلالي بكمو بالغشم بو هناون لعلان پروردگارتا نوا لسرا استيبي غمبراتيم كواتا خدا بترسنو فرمان برداري من بنو بقصنبكا إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم براستيها الخدا بالوردقاري منيشو إيوشا كواتا تنهاء برسنو ملكتي اوبن أميار الربازي الراستو دروست فَسَعَى عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالشَّهَادَةِ أَنَّا مُسْلِمُونَ جَاكَ يَعِيسَى هَسْتِي بِكُفْرُ بِدِينِي أَوْ نَكْرْدُتِي تشابشتي وان ما بولي خدا چه دید تا پیک برنامه خدا بگین حواری کن و تیان امین پشتیوانانی دین و آینی خدا باوری توامان بو خدا یهنا و تو شایدیبد کبراست ای ما مسلمان و ملکت و فرمان ربنا آمنا بما زل واتبعنا الرسول فكتبنا مع الشاهدين. او سا ومردنا اما باور من هنا وانا باويداد بزاندو وروانت کردوها شوين قوته بيغمبرا کشتين ده توش لرهزي شايتا كاني غياندني برنامه کرده تومر من بكا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين بلام دشمنان خدا پلانيان جهره خداش پلانا كاني پوچ کردنوا تُنْكَرَ خُدَاعُ تَأْكُدِ رِنُوَ بَدَّ صَلَاتِ رِنْ زَاتِكَ لَهَا الْوَشَانِ دَنِي النَّخْشَوُ وَبِلَانِ دُجْمَنَانِ دَهْ إذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون بياديا بهنكاتك خدا فرموي أي عيسى من بشوي شي اسايتو دمرينم باشانتو بايدارو برزو بلندا كما لداستی نپاشی آوانی که به باورن رزگار دکمه پاک راد دگرمو برزیو بلندی دبخشم باوانی کاشون کوتی تون بسر کافرانده هتار روزی قیامت لواودواج گرنا و منه أوساد دادواريو فرمان رواعي داد دكم دا داكم لنوانتان دا لوشتان دا كاچشتان لسري هبو راتان درباري جاواز بوا فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين جاواني بباوربون سزايتون دو تيجيان دنيادا لدنیا دا بشكستي و سرشوريان لقیامتش سختی نودو زخ جالبه کسی اندزنا که یاری بید کیاری داره و پشتیوانیم بید لس زای من بیان پاریزید. و اما الذين آمنوا و عمل الصالحات في وفیهم اجورهم و الله لا يحب الظالمين او وانی شیکا با و هنا وباین اسلامو کارو کردو چاکا کانیان انجام داوا او خدا بتووی پاداش چنده داتوا براستی خدا استم کارانی خو جناویت ذلک نتلوه عليك من الايات والذكر الحكيم او هوالو بسر هاتانی کبسر دادی خوینی نو محمد لا خدايو ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون براستين مناي بني عيسى الان خداوا وكنموني ادم وايكل خاك دروستي كردو لوودا فرمان دابي ود بب بب إنسان انسان اوشبو أيسا دايشي هبو آدم دايكوباوشي شينبو الحق من ربك فلا تكن من الممترين حقيقة الراستيها رأويا للا ينبر وردقارتاويا كواتا نكيد بسي تريزي أواني كجمان يا لسريان فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل فقلتَ عَلَوُ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَلَجِعَ الْأَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ دوی اویک هم او راستانه پیګه عیسی جاء اگر کسانه هر مجادله کردو لسری روی شنو شتي نه روايان دربارې عیسی وت تو شپه ان بل ورن با قرانی امو قرانی ایوا افرتانی امو افرتانی ایوا خو مانو خوشتن بکینو احمدبن ل شوی نشی تای بده پاشان ل خدا انجا داو بکن نفرینو خدا دا ببار تسرد روز نکان. این ها دل القصص الحق وما من إله إلا الله ان الله له والعزيز الحكيم براسي هر اماي بسرهاتي الراس دربار ايسا ودايتشي هيت خداي يغني اجغل الله بيقمان أو الله يا هر خوي بالا دستودانا يا فان الله عليم بالمفسدين لقى اهمو بلقو الراس يا ندا اگر هر رویان ورج راو پشتان تکرت او اب زان اوانا راستی خوازنین خداش زانه او آقای بوانی کتوی تاوان و خراپد چنن قل يا اهل الكتاب تعالو الى کلمة سواء بيننا وبينكم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 ای اوانی کتیبتان بو روان کراوا ورن بدن بانگوازو برنامه برنامه کوا هاو بشو هاو سنگل نوان اے مشو ای وژدا اویش امه جگله الله کسیتر نپرستین هج ور هاول چیبوب ریار ندین هیچ لا یکمان لا کیتر مان من پیروزو فرمان روا داننن لجاتی او زاتا کسیتر نپرستین خو اگر لم بان گوازه ده سرپیتشان کردو جویان پیان ده او پیان بله اِوَ بَشَايْد بْن كَأَمَم مُسْلِمَانِنُ وَمَلَكَتِي فَرْمَانِي بِرْوَدْغَارِن يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَمَا أُنْزِلَتِ الْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أفلا تعقلون ايخا وان كتبكان ايوبو لا ابراهيم ددوانو هر يكتان وادادنن كالسر اين ايوا خوتوراث انجيل دواي او روانا كراون اوبو اقلو جيريتان ناخانا كارو تا كي جير نابن ها انتم ها حاججتم فيما لكم به علم تَالَمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مجادله درباري زانياريتان دياره هر خدا اوشتانه دا زانهد ايوان نايزاني. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين أشكر يا ك إبراهيم نجولك و نجاور فرمان بدرار مسلمان بو لدستيم مشركوا ها والجاران نبوة إن أول الناس بإبراهيم الذين اتبعوه و النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين نزقت رن قصد إبراهيم او کسانن کلسردمی خویدا شویانی کوتبون هر وها ام پیغمبرشو او انی کبا وری نهناوا بپیغمبراتی ابراهیم و موسی و عیسی و همو پیغمبران بغشتي سلامی خدا یان لسرب به گومان خدا یارو یاورو پیشجيري ایمان دارانا وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. دستيق لخا وكتيب كان أو تخوازن له ولدان كجمرتان بكم لك أتكدأ أنا هالخوان جمراد كانوا هستشي بينا دخلتين. يا أهل الكتاب لما تكفرون بأيات الله وأنتم تشهدون. أي خاون كتابك أن بوبرواتانية بقائها تكاني خدا كهموي لس بلجن لسر راستي محمد لك أتقدر أي وبقاشكران نشاني بعباراتي أودبينن لك كتابك أنت يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل لما تلبسون الحق بالباطل وتكتبون الحق وأنتم تعلمون. أي خاوان كتبكان بوتي برجي بتالونا حقيدكان ببري حقو راستي داو حقو راستي دا شارنوا لكاتيك دا لك خوتان تاكد زانن كا حقو راستي كامية وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وفروا آخره لعلهم يرجعون دستيك لخا وان كتابا كان جوا كان وتيان بتاقمينشان اي والا سرتاي بدرو و ايمان وبا ور بهن بو قراني بو ايمان داران روانا كراوا بلام لكوتاي الرشد دا دم و ايوا تا دودليو گمانيان تي دا دروز بو اوي باشگس بنوا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 برو ما کنوم متمنا ما کن بکس جگبو کسانی کشویانی آینی محمد پیان بله. ک هر هدایت و رن می خدایی هدایت و رن می یا. ک دان با منن ک کز وکو ای وی توراتو دواهمن پی گمبرج مکن. تعلای پرواردگارتان سبیل قیام دا قسیان زال نبیت بسرتان ده. محمد توش بله. براسي هرتي الريزو بخششو فضل هيا بدات خدايو داي بخشيت بو كساناي كدياواتو شايستنو خدا فراوان جي روزاناي يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم او خدای رحمت مهربانی خوی تای بدکات بو هر کس بیویتو شایسته خدا خواونی ریزو بخششو فصلی زور گوروب اندازا ومن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 لشوين كوتواني كتبه اسمانيكان كسانيك هن اگر مالو دارا يكي زوري بأماند للا دابنهيد هر كاتيك داواي بكيت بود دجارتوا بتواوي هشيانا اگر دينار يكي بأماند للا دابنهيد بود ناجارتوا مگر بصري وراء وستابيتو كولي ليا او اوانا بويا وادا كان تونك دلين لبرانبر دستي نخوين دواراندا مبستيان مسلمانانا ليا پرسراو نابين اگر فيليان ليا بكي نو ماليان بخوين وانه بدم خدا و درو حل دبسنو دجزانن کدرو دکن بلا من اوفا بعهده والتقى اتقا فإن الله يحب المتقين نخیروانیه هرکز او پیمانه ای کداویتی بخدا جه بجه کرده بیت و خوی پارسته بید لحرام او براستي خدا پارس کارانو دین دارانی خوشت دید. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمن قليل أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. برست يا ونيكا بيماني خداؤ السين دكان بنرخيشي كم دفروشن لبلو باي دنيائي بارو بولو سامان البطة هرشن دبته هر كما اوان الادوار رجدا هيدس بشيتشان نابد لسوز مهرباني خدا الوهال الرجي قيامت دا خدا ناين دوينتو تماشا ينناكات لتلكو بيسي قناه خاوين ينناكاتو سزاي برئيش وعزاريش بوين آماده وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب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 بؤوي اي واتسوى شبكاوا وابن كا كاوكتابا دور دكاوا لحالك دا اويدي دي خوين نوى نيا زور زاردلين اوي كا دي خوينين هر اويا خدا رواني كردوا لراس دا هرجيز اواللان خدا ونيو بدم خدا ودرو هل دبسنو داشزان كدرو بختان دكن ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه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 ورن ببنا عبدو بند من لجاتي اوي بندو عبد خدابن بن بلكو بخلچان وتوا هول بدن بو خواب جينو لبراو بن بو رزامن دي پر وردگار هول با وجد نداشد ناسور رباني كه برنامي خدا فيري خالتي بكنه خوشتان برد وام بدن فيري ببن. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إبانت المسلمين هیچ پیغمبر یک فرمانی او نه دا و کفر اشتکان پیغمبران بکن بپروردگار هر جیز کاری لو جورا لوانا و شیتوا فرمانی ببا کفرتان پیبدات دوی او یک ایوان مسلمان نو ملکچی پروردگارن و اذ اخذ الله میتا قن نبیین لما اتیتکم من کتاب وحکمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال آقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين یادیان به هنکات خدا پیمانی لیکه یکی پی گمران ورد کرد کات کتب دانایی پی بخشین باوی که اگر لعین داد پی گمرای کمبور روان کردنو بر راست دانری اویی ای وجبو او دبید باوری پی بهنو پشجیریب کن اندژ خدا فرمی آیا بریار تان داو پیمانی من تان بوجود ورد کرد کپیم راجعندن و تان بریار من داو هر واده او سا خدا پی فرمون دب شاید بنو منج لگلتان یچیکم لشایت کان. فمن تولّى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. جا اوی پشتی هال کردو سرپیتی او پیمانه هر آوان فاسق و گناهکار. أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ افا غير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها و اليه يرجعون آيا اوانابيت قال ايني خدا ايني شيثري اندويت لكاتكدا كهرشيل اسمانكانو زويدايا برزا منديبي دي يا بنات شاري تسليم ملكي پروردگارن هموانيش هربولاي او دقرن رنوا قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل, على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون أي محمد أي إيمان دار؟ بلاي باورمان ورمان هناآ و با خدا و با وی بومان نرده و تخوار وو با وش کنرده و تخوار و باسر ابراهیمو اسماعیلو اسحاقو یعقوب نوکانیو با وش کدرده و با موساو عیسیو پیغمبران لان <تصفيق> ومن يبتغ غير لَنِيوان دينا فلن يقبل منه وهو في مِلْكَتِي من الخاسرين غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ جاء وي بيزق الا عيني اسلام بيروي هر عين يتر بكاد لي ور ناجيرد لقيا لخسارد مندو ضرر من دانا كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاؤهم البينات والله لا يهدي القوم الضالين تون خدا قلق هداية دادات كدواي أويبا وريان هنا هل قران ووكافر بون؟ لحالك دا شايتين دابو كأم بغنبرة حقه تندها بلقو نشان اشيان بها تبو لس محمد صلى الله عليه وسلم خداي غورش رن رنموي او دستو تاق استمكارا نادات. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. آه استمكارا نپاداشتو طوليان نفريني خدا و همو خلشان لسره بغشتي خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون لناو او خشم نفری ندادم این نوو سزار سریان سوغ ناکریتو معلطیش نادرم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم مگر کسانی کفری ای خویان کوت بنو توبهان کرد بید لذای اول دانو یا خیبونهانو تقصازیشیان کرد او براستي خدا بو اوانا لخوشبو مهربانا إن الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون براستي اوانا دعا باور هنانيان كافر بونوا لوا دعا زيات الروت لكفرو بيدين دا اوانا بشماني وتوبة عن هر جيز لور ناجره أو أنا دستي جمرة وسر لي شوا وكان. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من أحدهم من الأرض فلن يقبل من أحدهم من أهل الأرض ذهبوا ولو افترابه. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من نصير. براستي أواني بيباور بونو بيباور مردون. اگر هر يكان بتوانات. برب ببري زوي. ألتون بهناتو بيكاد بفيد يي خوي. هرجيز لي ورنا جريد. سزاي زاي بعيشو آزار بويان آماديو. كسيجنيه بجت وانيان لبكاتو. لَنْ تَنَالُ الْبِرَ حَتَّى تُنفِقُ مِمَّا تُحِبُّ وَمَا تُنفِقُ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. اوه هر چیز ناگناپلی تا چیو تا کاری حتی لوش تانهای که خوشتان نبخشن. هر شتی ببخشن اوه خدا آگاوزانای پی.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 قل فأتوا بالتوراة فتلواها إن كنتم صادقين. هرشي خورك هي ابوناوي اسرائيل حلال بو. مگر ويكى يا عقب خوي لسرخوي حرام كردبو پيش نار ني تورات. پیان بلی دعوات تورات بهن نو بیخوان نوا اگر رازگون دیارکاد جلکهر لخویانوا دنبازی دکنو قصرک دخنو شد حرام دکن. فَمَنِ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكذبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ جایتر دوای اوهمورن کرد نوانه اوی بدام خدا و دروه البسته آ اوانه هر استمکارن. قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فاتبعوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أي بغنبر، بأن بله، خد أي قورا اللهمو فرما دار كواتا شويني آينو برنامي إبراهيم بكوين كاپاكو درستو فرمان بردارو أو هرجيز لمشركو ها والقران نبوه. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. براستي يكم خانو مالو منزلغيك كبو خلچيدان رالة سرزوي بو خدا پرستي أوهي لما كدايا.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 لو مال دا کعبه نشان او بالجی زور و آسکره هی که یه خدا پرستي ابراهیم هر وها اوی بیست نای پیوسته آمین و آسوده بید لهمود جا خدا ی جورش بریاریدا ول سرخال چی حذو سردانی الحرام بكن بتنها آوانی کتوانی دارایوتند روستیان هی جاوي كا باوري نهناوا اوبا بزان دراستي خدا بينياز الهمو خلكان بي يوسي بتاكو پرستني كزنيا قل يا اهل الكتاب لما تكفرون بايات الله والله شهيد على ما تعملون اي پیغمبر بخاوناني كتاب بلا بوتشي اوا باورنا كان خدا خو خدا شايت لسرهمو أو كارو كردواني كأنجامي دن قل يا أهل الكتاب لمتصدون عن سبيل الله من آمن لمتصدون عن سبيل الله من آمن تبغون هاي وجو وأن تمشهدا وما الله بغافل عن ما تعملون ارواحا بلا اي خاوانان يكتب بور ريدجرن لبلاو ونوي ايني خداو دتا نويت اوي باوري هنا والرباز دينداري بتوتي بغريت لكاتكدا خوطان شايتنو تشاك دزانن او الراسنيو تشوتا ضل نياج بنك خدا غافلوا باغانيلو شتاني كديكن يا ايها الذين امنوا تطيع فريق من الذين أوتوا الكتاب إن تطيع فريق من الذين أوتوا الكتاب يردكم بعد إيمانكم كافرين أي أوانى باورتن هناوى اَغَرجُورْ رَايَالِي هَنْدِك لَوَانَ بَبَن كَاكْتِبي أَسْمَانِيَن بِيْدْرَاوَا دُوَاي وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ومن يعتصم بِاللَّهِ فقد هُدِيَ الى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ جايه وتشون كافر دبن لكاتك دا كاني خداتان بصر داد خندرت هو بيه جای اوی پشت با خدا ببسته تو پیر رويلا برنامه کيبکت او بر راستي بوره جوريبازش راست درست يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن الا وَأَن تُمُسْلِمُون أي آواني باورتان هناوا لا خدا بترسنو پارس کار بن باشه او همیشه پابند دامز را بن لسر اسلامتی. بوای هرکاتک مردن به ایمان او نمرن. واعتصم بحبل الله جمعو ولا تفرقو واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم, فأصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذكي يُبَيِّنُ ماهلاكم آياته لاعلكم لَعَلَّكُمْ هوول <تصفيق> وفي هذه الأوقات أولا سرلواري تصاليكي آقر وستابونو خارق بو كون الناوي بلام خدا برحمو مهرباني خوي لو آقر الرزقاري کردن أبو شوية خدا آيتا كاني خويتان بو رندكات و بو اوي هدايتوار بگرن وَلْتَكُم مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر اولئك هم المفلحون بيسره اوا امتك بيغبد يا با هموتان امتك بن كبانقواز بكن بوخير وتشاكا فرمان بدن بهموكاريشي با درست قد قدغي همونا دروستك بكن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 آوانا سزایچی گورو سخت چاور ریانا یوم تبید دوجوه و تسود دوجوه فاما الَّذی نسود زت وجوه هم اکفرتم بعد ایمانکم فذوق العذاب بما کنتم تکفرون روز ایک دیت رخصاران ایک سپید ابنو جاوانه کان رفساریان رشقه گرا و پیاندا اوتریت باشا او ایوا پاش ایمانداری پشیمان بو و ربازی کفرتان گرتبر دنبتی از این سزاو آزار به های کافر بونتنوا. و آمّالّذين بيضت جوهم ففي رحمه الله ففي رحمه الله هم فيها خالدون. بلام آوانی رخسار یان سپیو گشوزوانه لناو رحمت مهر بانی خدا جیان دبنا سر به همیش و به تلك آيات الله نثلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين وانا آيات كان خداي غورا كبالراس درستي بسرتا ديخواني نواء محمد خداش هیچ تمی ناوت لای پس نیا لدرس کرایانی ول هیچ خالچک بکرد. وللله ما فی السماوات و ما فی الأرض الله ترجع الأمور. هر چی لآسمان کانو هر چی هر خدا خوانیانو گرانوی هموشک هر بولای خدا یا. خير امة اخرجت للناس سأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون برستي ايوة شاكترين امتيكن كبو سودي خلچيهن رونة چونکه فرمان بچا کددنو قد غی خرافد کنو با وردا مزراوتن خو اگر خاونا نكتب با وریان بهنایا با اسلام او چا کتربو بویان هایانه اماندارن بلام زور بیان گناه بارو لن یضرکم الا اذى و ان یقاتلوکم یولوکم ثم لا ینصرون هر جيز لا تنزيان لبيرو باورتان بدن، مگر آزاري چي كمو، اگر بزنگن دشتان، پشتان لحل دکنو، حل دين، لو دواش سرکوتو ضربت عليهم الدلت اين ما ثقفو بحبر من الله، إلا بحبر من الله وحبر من الناس، وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله كانوا يكفرون بآيات اللَّهِ ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون جولکه زلیلو رسو یان بو بریا دراوه هر چوی د مگر لسای ائنی خدا به خوینه وو ظلم یان ل نکر اسلام فرمان روابت یان بخو هال واسین بخلچی ده بو یرمت دانیان یا پشټګرتن یان لو سردمه ندا ک اسلام فرمان روابه با سدای جیاول هر سندل ژیروا هر خریچی پلان جران بون ا اوانا شایسته خشم او قینی خدا بونو و خجالتی بشیان زونکه آوانا بر روای نیه بعایت کنی خداو بی خنبرانش بناء حق دکو جن. ام یا خبونو سر شوریان به هوی سرپیتیو جن اهباریان و یا آوانه من اهل الكتاب امة قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون قاورو جو همو تون يغنين بلكو لخاواناني كتب دستيق لإيمان داراني انهن آياتكاني خدا لكاتكاني شودا دخوين نوو نواجدكانو سجددبن مسلمان بها مواتيك هم آيات اللباري اويا عبد الله كوري سلامو ثعلبي كري سعيو وسيدي كوري سعيو أسدي كري عبيدو هنده لا جولك كان باور ينهينا وهاتنا هاتنا نيو إسلام و دانا بأارزي لا زانا يني جولك و سراني كفر لوان وتيان باور ناهن بمحمدو شويني ناكو تنها خرابة كاران من نبيد اگر اوان لها البجار دراواني اي مبونايا وازيان لديني باو باپيرانيان ندهيناو تر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 اللّه عليم بالمتقيين. آوانه ايمان باوريان با خدا و بر رشد و ايهي و فرمان دادن بتشاكو، قد غي خراب دكنو، با پلو تعلو كنبو انجام داني هموخير و تشكيك. بگمان آوانه لريزي تشاك کارو و تشاك خوازندن. او ايمان دارن آهار تشكيك انجام بدن با فيروناشيد. خداش زانايا با پارس کارو و دين ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا وأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون كافر هرجيز مالو من اوان نشتجي <تصفيق> ناودو زخنو تيداج <تصفيق> يعني هميشي دبنا سهر مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح كمثل ريح فيها صر اصابت حرف قوم ظلموا انفسهم فاهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. نمني أو مالو داراي كدي بخشن لم جاني دنيا يدا وكرشبايا شيء زور صاردواعا بداد بصرتشي الجاي كسانك دا كاستميان لخوين كرد بيت بهوي جناهو تاوانوا هم يتيابرد. جعوانا بيت خدا استميليا کرد من بلکو هر خویان استميان لخويا کردوا يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ود ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون أي متمانم كل أواتيان أوي دو تشاري أزارو تش شبابا بأشكرار رقوتشينا لدمو دياندا ديارا أو إلا سينااندا شاردو يانا توا زور غورتر لويكا دير دخن بيغومان إيما نيشانو بلغمان بودياري كاردونتا دوست لدوجمان جاب كنوا اگر عقلو جيريتان بخنكار ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم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 ايوه اوان تان خوش دويت بلام اوان اوان خوش ناويتو باورتان بهموك تبا اسماني کانش هيا بلام اوان باوريان بمحمد و با قرآن نيا. كاته چشبتان دگن دلين اي ما ايمان دارين بلام كاته بتن بطنها دبن پنزي خويا دگزن اوان درق اسطورو داخل دلن. بأن دل دك بمرن خدا خوي زنه بهوي كال درونو سينكاندا حشاردراو چاكتاند ناسيت ان وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ اگر تساکه ایک تان توجبو یا خیر ایک رویتیا کردن اوان پی دبنو پیان ناخوشا خو اگر بالا نا خوشکتن بود پیش بید، آوان پیدل خوش دبن. جا اگر خو اگر بنو پارسکار بن، پلانو تلاکی آوانه هیچ زیانکتن پنگیند. چونکه برازدی خدا دوری پلانو پلانیانی داوو، آگایا به همو کارو کردوو نخشیشن. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لرواية قرآن لغز أي أحد دويد يعني إيمان داران بخرؤوا كاتك بيان يزول مال درتشويد شواني جنجد بوإيمان داران دياريكرت تيرن دازاني لسر قردك الدام زرندو فرموي بيان أما سركو توبو إن ياشكست من هنا إيو شواني خوتن بجامعة هلنو تريشي بو أواني تردياريكر خداي جورش بيسره با گفتار تان زانايا ببیرو با ادهم الطائفتان منكم ان تفشلوا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. او ساخري بود دود است لئي و پشمان ببنواو لني ويريب گرنوا. بالام خدا يا رو يا وريان بو. دل ياني دام زرند لسر فرمان برداري. دبا ایمان داران هر پشت بخ خدا ببستن. ولقد نصرکم الله بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَدِلَّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ به خدا لغزای بدر دا سرکو کردن. هرچند ایوا ایوه لجمارو چک دا لاوازو کم بون. لخدا بترسن با اوی او سپاس گزاربن. بن. إذ تقول للمؤمنين عليكم أي من دكم ربكم بثلاثة آلاف بثلاثة آلاف من الملائكة مزلين يا ديان بهنا كاتك بإيمان داران الدود آيا أوندب بزنية كبرورد جارتان بس هزار فريشته كومكتان بكاتو ديان بزنيت. بلا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 اگر خورا قربن و پارس کاربن هر استادین بولاتانو پروردگارتان 5000 فرشتي نشانه دارتان بو روانه دکان بو اوي کومچيتان بكن وما جعله الله الا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم جاؤوها وكاري فريشتان الا لان خداوه تنها مجداك ببو ايوا تادلاكانتان بيدامزراو تربد اجينا سركوتن تنها لان خداي بالاد ستودانا ويو هر او دي بخشيت ليقطع طرفا من او يكبتهم فينطلبوا خايبين أو ياري دي فرشتان اللابر أوبو كلايق لهزي كافران دابرد تا سر نابوتيان بكاتو أو سابنا و خجالت يوا بقرنوا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون بيغمان توهيدش تيكد لكارو باري بندكانت بدزنية بالكو هموشت بدس خدا خويتي اگر توبه و پشیمانیان لیور بگرید یا سزا و عزار یم بداد سربسته چونکه اوان استم کارن ولله ما فیسماوات و ما فیلارض یغفر لمن یشاء و يعذب من یشاء والله غفور رحیم هر چی لاسمانه کان زویدا خدای گور خاون یانا. له هرکس بیوید خوش دوید و چاو پوشی زوره، هرکسیش شایستی سزا سزای داد، خدای گورش لخوش بو مهربانه. یا ایوها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافم مضاعفه، واتقوا الله لعلكم تفلحون، ام آية تهل باسی باسي غزايا احد كراوا بو اوي بسلمت كا ام آينا همو تم كاكاني جيان دا گرتوا بو يا روبا ايمان داران دا فرموت اي اواني باورتان هناوا سوبة قاتو تن برانبر مخون امشقنا غيقبول حرام کردنی یک جاری خدا بترسن بو اوي سر فراز بن واتقوا النار التي اعدت للكافرين هو لبدن خوتان بباريزن لو اغري كاما دكرا وبو كافر وبي با واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون جرايلو فرمان برداري خداو وبيغمبر كيبن بو اوي الرحمتان بي بكرت. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. <تصفيق> <تصفيق> فيقون في, في السرائر والضراء والكظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين لهرزانيو سامانيا رخو كيني خويا دخوان لخلشي خوش خداي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 ولم يصدروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أو نشي كتاوانيان جناهك أن jam داً يأخذ استمل خوي عندكن دواي بخوي عند دينهو سزاي خدأ ديت ويا ديان أو ساد داوي لي خوش بون دكان دا شيء هيك لا جناهن خوش بيد جلال خدأ هروها لسر جناهو تاوانيان برد نابن لك هتك دا دزانن أو تاوانا. أولئك جزاء أغفرت من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ام بحريا قد اش تش زرتاشي كو شش كارانا چونكه دو اي تو بكيان لهول كو شي بدست هيناني الرزامندي خدا دادبن قد خالت من قبلكم سنن فسروا في الارض فسروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين راسيبش اوا چندان يا سو برناماتيف الروا لالا ان خدا وكسران جام امان داراني سرخصتو لناو بردوا ذا اويس بزويدا بقرن وتماشا بكنو انجا سرنج بدنو ورد ببنوى بزان سرنجامي اوانه شونبوا كبرنامه اي بيغمبراني خدايان بدروزانيوا هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين ا ميك باسكر ا بها نا مور نكر نو يا بو خلشي رن مو بخشاو ا مشكاريشا بو بارسكاران بتايبتي ولا كل مدنو سارد مبنو وخفد مخون چونک هر ايو سربزو سرفرازو سركوتو ترن اگر ايمان داري راستو وراستو يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله و تلك نداولها بين الناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِدَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ <تصفيق> ای ما اول روش گرند استاو دست پیدا کنن لنا و خالچیدا تا لجیهانی واقعیش دا اوانی باورن هنادا و خدا دریان بخاطو هندیکتان بکاد بشایتو بپلی شهیدی بگن بیگمان خدا استمکارانی خوژ نوید. ولي يمحص الله الذين آمنوا و الكافرين. بیگمان خداي پروتگار تاقی کرند و پیش دهند تا اوانی ایماندارن با کوبي گردیان بکاد. كافرانيش نابوت الرسواب كات حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين يانوا قمانتان دا برد هرواب آساني دسنا بهشتوا كهشتا خدا لزيهان واقع دا دريشي نخستوا كامتان هولو كوش شو زيهادي كردوا كامتان خورا گرو آرام گربوا ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون. دا مردن بيش أوي دا كي جنغ شهيد ببين. خو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 بگو من پیامبرانی پیش آمیجوا فاتیان کردوا آیا اگر وفاتی کرد یا کش را شهید بود؟ اوا پاش گسدب نو وهل دگرنوا لو دینو آینی کبیر را گاندون خو او هیل گریته و پاش گسبیتوا او هرجیز زیان بخودا نگینت رده هاتوی چین زیگده خدای ګور پا داشتی سپاس گزارند داتوا و لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا و من یرد ثواب الدنیا نؤتهی منها و من یرد ثواب الآخرت نؤتهی منها و سنجز الشاکرین هیچ کسی مگر بوستی خدا نوید لکه تو وقتی دیاری امش خوی هندره که با ایماندار کلمرگ نترسید جا اوی پاداشتی هنده چی پیدا بخشین اوشی پاداشتی قیامتی دوید هنده چی پیدا بخشین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 چند ها پیغمبر هبون که خدا ناس و پیوچاکانی زور لگلی دابون و دشبه دوشمنان جنگاون. جا اوانه هیچ که سستی و بیزاری و بیتا قطی روی نکردون به های اوی که توشین هاتوا لپناور ربازی خدا دا. لاوازو و به هزو سرشورش نبون با دجمنان. خدای گورش او آرام گرو خور را خوش دوید.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 لغناهو حلقان مان ببورو لزياد الروي كارو بار مان خوش ببا دا مزرو مان بکا سر مان بخب سر ام غرب وردا فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين اوسائيتر خدا پاداشت دنیای په بخشین بسر كوتنو پايداري پاداشتی چاچ قیامتشی بوم سوگر کردنو خدا او تاک کاراني خوش دوید يا أيها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين اي اواني باورتان هناوا اگر ملکسو جوه رایالي اوان ابن که کافرو بیدینن اوان برو دوادتان جرنو و پاشگستان دکنو و لدین ورتان دجرن او سا ایتر بدو راوی دگر رنو بل الله مولاكم وهو خير الناصرين دلنیابن که خوان ناسان یارو ایوانین بلکو خدا یارو ورتانا. بیگومان او زاتا چاکترین پشتیوانو یاری درتانا. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وماواهم النار وبئس مثوى الظالمين کلام و دوا ایما ترسوبیم فرد ذیندگی آوانی کبی باورن به هوی اوی شریکو ها ولیان به خدا بریار داوا به اوی خدا هیچ دصلاتی چی پیدا بن بودانانی ها ولگری آوانه سرنجامی گرانویان خوشو خرابه جگی استمکران. ولقد صدقكم الله وعده او اتحسونه با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 والله ذو فضل على المؤمنين سوين بيت خدا بالاني خوي بو ايوه براستي بردسر لسرتاي زنجي اخده هر بمولت و يارمتي او دجمنان تان بجيره نو تيكتان شکندن حتى اوقاتي كا سار دير روية کردنو بوبا ششتان لسر هندقشتو یا خيبون لفرماني پیغمبر سنگرتان تول کرد دوائعوه هندقشتی نشاندان كا حستان ليده کرد حتى انا دنياي دبيتو حتى انا قيامتي مبستا لو ودوا دستي ايوي كوتا كرد لدجمنان تا تاخيتان بكاتوا سوين بيت براستي خدا تاو پوشيلي لتان خوش خوشبو خدا فضل و رازيها بو ايمان داران ان تصعدون ولا تنون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا, لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. يترأو ب كبجير هاتن وكشان وو شبر زو برتو بلاوب خو تان هل دجر بتشي وحدو دورو بري داو آ ورتن لكست نددايو لكاتك دا بير غم بريج بدواتان دا بانج ذكردن للا كي خدا بجرهنا وو رام مكان جاو بوا خم وخفتان كردا ضليب يغم بري وا بنعفر خداي جورش خمو پجارې کرد دلی ایوا بدن ګو باسی بریندار بونی پیغمبر او شهید بونی تا وکو خفد نخون بو اویل دستان چو او شکه خدا تو شي کردونو بسري هنان خداش اگدار لو کارو کردواني ک انجام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 پاشان دوای اوهمو پجاریا آرامی او هم نی بسارد آبازندن که و نوزیک بو دستهکتانی داغرت بو دسته چیتریش براستی خمی خوان بو جماني نارواند بر البخودای گورا با جماني نفامانه دانود عايه ما لام کرده لب دسته نانی سرکوتن هیچش تکمان هيا او پشتیوانی که خدا باله نی پیدا وين بونه حال اي محمد پيان بله بیګمان هموستیک بدست خدایا او انا هندیشد دشار نه ول دارونی خو یاندو بو توي درناخن هر وه دلین اگر بلین سرکوتن راز بواه ا ما شتیک مان بدست بواه ال ردا نه د کوجرین اگر له مالي خوش ته انده بونه او ال کبر یاره ب بسر به تا یو ل شوین کوجرانی انده بگمان خدا امشتانتان بسر دهینت تا اویل درونتان ده هي تعقیب کاته وو چی در لکانتان ده هي خاوین بکاته وو حقیقت در بخات او خدایش زانا یا بویکال ناخ سینکاندا حشار دراوا ان اللذین تولوا منکم یوم الملتقى الجمعان ان مستزلهم الشیطان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم بيغوماً اواني پشتان حل کرد لغزاي احد لروجي بيگهشتني هر دو اور دو اور دو ايمانداران و اور دو بباوران شيطان توشي حل كردن لخشتي بردن بهوي هند گناه وكأنزاميان دابو براستي خدا لي انخوشبو تونك بيغمان خدا لي خوشبو على گناهك خوراگرا زو تولا لاخي بوان ناسنت يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم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 مبن لكاتي بسر كاتي جنج ولئن مبن سفر يا اگر خدا قتلتم في سبيل الله او متتم لمغفرة من الله ورحمه لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. خو أقربك جرن لبيناوي خد يا خد بمرن للاين ها أو قتلتم لا الله تحشرون. سوند به اگر بمرينيان بکشيرن هرب ولاي خدا كوداكنوا. فبما رحمت من الله لَتَلَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضْلَ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إن الله يحب المتوكلين كوابو أي محمد بهو رحمتي خداوية تو نرموه من بويد لقال ياندا خو اگر روق <تصفيق> رو قصرقو بيبزي بويتايا اوه همول دورت بلاوية اندكرت كوابو أي محمد بحو رحمتي خداوية تو نرموه من بويد لقال ياندا لكارو پش ها دا پرسوراین پیب که دوای مشورت و پرسورا اگر بریارد دا کاری که انجام بدید انجامی بدو پشت با خدا ببسته چون که براسی خدا اوانی خوش دوید کا پشتی پیدا باستن. ای يا الله فلا غالب لكم و ای ياخدلكم فمن دال الذي يا من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون اگر خدا سرکوتان پی ببخشت اوه هیچ خزنات بسر سرکوت دا خو اگر پشتان بربداد او چه دوای او کو مکتان مکاتو سرتان بخات دبا اوانی ایمان هر پشت بخ خدا ببستن وما كان لنبي ان يغل وما يغل ياتي بما غلى يوم القيامة.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 لو دعاً يمكننا أن يكون أجل من أجل من او، من الأجل ونحن لها أجل أفمن اتبع رضوان الله كما نباء بسخط من الله ومأواه جهنم وبيعس المصير أيا أهو كسي با فرص نوت ساكا كاري شوين خدا كوت بيت وكو أهو كسواء كبهو يغنى هو تاوان و شاية سي خش موقيني خدا بيت بگمان شوین یو جور کساند دو زخه کسر انجامی چی ناخوشه. هم درجاتون عند الله و الله بصیر بما يعملون هر یک لو دو دسته پلو خویه للای خدا لبهشتی برینده یا خود لناخی دو زخده براستی خدا بینای باو کارو کردوانی که انجامی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 سوين بيت بقمان خدا منتی و تسر ايمان داران كا تیک پیغمبری چی با روانه کردون لخوان آية تکانی اویان بسر دا دخوانه توا دلو درونیان پاکو پخود دکاتوا هروها فیری قرآنو دانایان دکات براستی پیشتر لغم رایی چی آشکرادا روطوبون اولا ما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير آياء كاتك بالاونا خوشيك تانتوشهاد لزنجي أحدا بودلين أمتشيبوا بوامان بسرهاد لشويه أمامان بوهاد اي بولياتان تو خول زنجي بدرده براستي ايوه دو اوندتان بوان کرد. انجا پيان بلي او بلاي للاعن خوطان و توشتان هاد. كاتيق نافرماني پیغمبرتان کردو تماعي دنيا لدارونتان دا جولا. براستي خدا دا صلاتي بسر هموشتك دا حيا. بنده چاکا کاني شي كاتيق هلبكن توشي بلايان دا وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين أول شيء كتوشتانبو لروجي بيجيشني هردو أردوكا لزنجي أحدا أوبا فرمانو ويستي خدابو تائماني باورداران خات. وليعلم الذين نافقو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 و دو ریونا لبایی دو رواکانیج درب خاد کاتک ورن بجنگن لپینایی خدای دا یان هیذ نبید برگری لخوتنو معلومندالتان بکن و تیان اگر بمان زنیه شروع او شوانتان دکوتینو دجنگاین او آنها اور رجل لکفر و نزیکترن تا لیمان بدام یان شتک دلن کل دلو درونیان دانیا خداش زاناية بوي كذي شار نوع. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين اواني شنو نتون بو جنگ ببراكاني خوانيان ود اگر واتا شهيدان بقصي اميان بكردايا ندكوش كشران. اي پیغمبر بيان بليه دیکوات امردن لخوتان دور بخنوه اگر راز دکن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احياء عند ربهم يرزقون هرجيز و مزانو و دامنن اوانی لپیناوی خدا مردون نخير ولكن لا يتعلمون بأنهم لا يتعلمون بأنهم لا يتعلمون بأنهم لا يتعلمون فرحين بما آتاهم الله من فضله و يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون زور دلخوش و شادمانن بو بخشش و زيادة فضلی كخدا ببخشون مجددتا بوانی هشت بوان نگيش تونو شهيد نبون كه بگمان هیچ ترسو بيميتن لسرنيا هیچ غمو پجاريکتان با پيشنايت لبزي هشتني دنيا. يستبشرون بنعمت من الله و فضلو و أن الله لا يضيع أجرا المؤمنين. مجددتا بنازوني نعمتاني تايبتو فضلو رئزي به سنور لالان خداي مهر بانوا. براستی خوداش پاداشتی ایماندارن زای ناکاتو رنج بخسار نابن الیدین استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم اوانی بدن بان قوازی خدا و پیغمبر و چون دوای اویکتو شینا خو شی و زامو ايشبون بو اوانيان كتاكيان کردو پارس کاربون پاداشتی زور گورو بسنور آماده الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ الْنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اواني كا خلچ باور لاواز پیاندلن براسي خلجي بيبا وروا خدانا ناس خويا نبو ايوا كوكر دو تو خويا نبو ايوا ملاس داوا ليان بترسن خوطان توشي بلا مكان برام اوان وات ايمان داران با وريان زياتر دا مزراو وتيان خدامان بس كيار ددروا يار متي دري شي تشاكا فر قلبو بنعمه من الله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم اوسائي تر مسلمانان غرانوا هوره لغل فضل ناز و نعمت خدای ده هیچ نخوششت شعان بو پیش نهد تون کشوین رضا مندي خدا هر اوش شعان مبزد بو خدای هر خوي خواهن فضل و زور گوره انما ذلكو الشيطان يخوف اولياء فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين اوبا راستي تنها شيطانا يا وركاني خود ترسينت اي وي ايماندار ليان ماترسن بلكو هارلمان بيترسن اگر ترسان لخدا آسو ديو با إماندار ولا يحزن كالذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضر الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم أي بي خنبر أوانيكا بيش برتشه كان لبيبه چنک برستی او نهر جیز هیچ زیانیک بخدا نگینن خدا دیت هیچ بشیت شان لقیا مد به نبخشید سزا سخت و زور ناسوریش بوین آماده الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضر الله شيئا لن يضر الله شيئا ولهم عذاب اليم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 اوانا اي ربازي كفريان قرطة بار واغمان نبن كمولات من داونو نازو نعمتي دنيا من پيبخشيون او خير بوان ها بوية مولاتيان داين تازياتر گناه بار ببنو سزايا چير رسوا کرتها وريانا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب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 خدا ایمان دارن و از دننه ند. هر وکو آویک است اول سریهن. دل صوز نادر صوز. خم خور و به باگ تا کن. پیسو پاگ لعج جان کاتوا. به هیچ جور ها تاکی و پیشاتوا. به گمان خدا جهانی شارا و نشان نداد تا آیندابزنن. بلکو خدا لپی غم برکانی کسانی که هال دبجرت ک بیهت تا لهند نهنی نی آگا درمن باور دهی جای باور با خداو به غم برانی بهنن خو اگر باوری دامز راو بهنو پارس کاریب کن و ل خدا ترسبن او پاداشتی به اصنورو نبروا چه ورثه آن؟ ولا يحسبن الذين يدخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيقوضون ما بخلو به يوم القيامه وللله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وجمع نبأ واني كبخيل ورزيل دكن لو ناز نعمتاني خدابي بخش والنا بخش تاك بويان. نخير أو كارجي خرابو ناد رست بويان. زمك أشتاني كا نيان دبخش لروجي قيامدة دس دنيا بينيانو دبنكود لجardin ياندا. خدا خاون يانو خدا أو لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنيا سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول دوق عذاب الحريق. سوين بيت بيجومن خداي پروردگار ورد گار گفتاری ناب او خدا هجارو ای ما دولا من دین اما او گفتارانه تو تو لسریان هروها کشت پیغمبران غمباران بدستی اوان بنا حق لدو زخش دا پیان بطيجن سزاي آغري ستينر ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد أو سزايا لدر انجامي دست پشخري خوتان دايا <سؤال> <سؤال> <سؤال> الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أو جولة كانت دلائن خدا پا ايمان دعوة بأي ما كبه باور نكين تا قربان یک من بو نهانیتو نيبینین آگر دي خواتو دي ستنیتو لنا بيدباد ای محمد پیان بله خوچ ماریک پیغمبر لپیش منه و کران بوتان بچند دهابالگ و نشانی آشکراه او بوده خوازیش و کودتن جابو کشتان نو شهیدان کردن. اگر ای و رازگون فان کذبو کف کذب رسولم من قبلک جاؤ بالبينات و الزبور و خو اگر بروان پیان کردید؟ هوا براستي زوراك لا بيغمبراني بيشتو بروان بيانا كراوا هرشندا جوارها معجزه و نعمي پرلا استايشو اموجغاري وكتابي الرونا كراويان هنابو كل نفسي دائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متع الغرور. هم وكسيك دبيت بمريت ومردن بتسجيت، تنها للروجقيه مدة كريو باداش در تان بتوابي بيددريد، درن جام او وكان دور خراي ولا قريد زخو خرائ بهشتوا. أَوَ بَرَصْتِ سرفراز بو جياني دنياش بيت قلاوي كراب وارد ناتي خلطي نرا شتي تشي ترنيا لا تَبْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُونَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ سوين بید بغمان تاقيد کرنوا لما علو درائيو خوشتان دا زيان لسامان دادکن خوتان توشی نخوش و آزار دون هروها سوين بید لخاونان كتابي پیش خوتانو لمشركو هاول گرانوا آزار چی زور دبیسن اوان دب بختانو قصي نابجتان بو دبسن دبستن وک آزار برجوهتان بکویدوایا بلا مگر خوراگر بنو پارس کار بنو ل خدا بترسن ل سنور در نشن براسی او حل ویست ل کار پسندو کرده و اذ آخذ الله ميثاق الذين آوت الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشترو به ثمن قليله یاد بین روکات خدا پیمانی ورکرد لوا نیکتبیان پیبخش را و کارونی مرا مکانی باز بکنو نیشار نوا کثی پشت خویانو بنرخه کثی هر زان فروشیان اگر همودنی آش بهت دینی با بفروشی هر زان فروش را و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 و اگمان مببا ایدل خوشن باوي که هيانو باز بکريانو خالچی سپاسيان بکاد لسر کارو چاکیک کننیان کردو. اوهرچیز و مزنا اونا لدست سزارسگاريان دبید. بالکو سزاریشی با ایش تا وریان. ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير. هرچیل آسمان کانو زبيد هيا. هر خدا خاوانيانو او خدا دا صلاتي بسر هموش تيك دهه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات اللعن للألباب براستي لدروس کردني آسمانا كانو زويداو لآلو غوري شو روشدا بلغو نشاني زور هن بو کساني جيرو هشمن. الذين يذكرون الله قيامه وقعوده وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقتها دابطا سبحانك فقنا عذابنا أوان <تصفيق> يا دي خدادك لكاتك دا كببي وان يا دانجتون يا راقشا لهیچ حالته گدا یادی و ذات فراموج ناکن همیشبیر دکنه ول دروز بونی اسمانه زوی بیر دکنه ول وردکاریک سرنجی همو دیار دیک ددن سرنجام دلن پرورت تو ام همو دروز کراواند واند به خودو به آماند دروز نکردوا پا چیو به گردی شایسته تویا دتوش بمان پارزه لس آگری دوزخ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار سمعنا منادي ينادي سمعنا منادي ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار براستي <تصفيق> ام جومان لبنك خوازيك بو باجکردین با ایمانو فرمو ایمان به هنر بپروردگار تان ذمچ به دلی خیرا باورمان هنو وتمان پروردگاره دتوش لجن آهو حالا کانمان خوش ببا تاپوشی بکلکردارن نا پسند کانمانو لسری بازی لقل آوان دا کمان ربنا و ما وعده نا علی ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد پرورت گارا او بلنا نشمان بو انجم بدا كلسر زاري بي غمبران الدباءه مداوه كسر كوتنا للدنيا داو بهشتي برين لداهاتو داو للروجي قيامه اجدا خجالته روزردمان مكا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 وأذو في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب كما تكون إيمان داران بمشيوية نزايا كرت كا في الوصفة عزيزيان فرين دكات بيغمان وزاتا دعاكانيان لعنو رد غريت بها ناو هاواريان ودكت بوية براستي من هولو کو شو كارو كردوية هيتش كام لأيوى بزايا نادم چنهرينو پيوتان تميينو آفرتتان چونك هاو كاري يكتر بون لچاكو چاكا كاري ځاواني کوڅان کړدو لښوې نواری خویان در بدر کرانو ازارو اشکان جدران لپیناوي مندو جنگانو شهید کران براستی سوینبت چاو په شیده کوم له هالو ګناهکان یانو دان خمباخه کانی بهشتو کڅندهار بار بجير درخته کانی دو بر دم کوشک کانی دا درواد امش بعداش دیکلالان خداوه پیشکش یاند خدا پاداشی تاکو جوانی لایا بوده کشران. لا ی غر نکت الذين كفروا في البلاد. اي ایماندار، هرچیز هیز دسالاتی آوانی بی باور نلولعتان دا تو متاع قليل ثم مأوهم جهنم و بئسل مها. أواه رحموا الرب واردني كما تنكلوا ودوا شوين وجيغان دوزخه كنا خوش ترين جيغو ريغا لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار بلام اوانيكا پارسكارنو لسزاي پروردگاريانده ترسن جي قول ريگان باخاكاني بهشتها قطندها روبار بجرد رخت کاني داو ببردم کوشک کاني دا درواد هاو ري لقل جاني همیشهي او شوانانش لالان خدا و آما دکراوه بو میوانداري هميشهي بخته وران البته او بشيك لاي خدايا چاكترو بنرختره بو چاكا کارانو خدا نسان وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل إليكم وما انزل إليهم خاشعين خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب براستي هندكس هن لخاوناني كتب كا باوري بخدا بتودا مزراوا هروها بو قرآنش كبو ايو الروانة كراوا بو كتبانش بو خوان پیش لا كات هيكدا او انا ترسي خدا يا ندل دايو مباست يا انا خدا ليان رازي بيت اتاكاني خدا بنرخيشي كم يا خد بهج نرخيغ نافروشن او انا پاداشتي ايمانو با ورخيان لاي پروردگاري انوردگرن براستي خدا بخيرا اي لي پرسينوا انجام دداد تابزوئي بختوان بخاته بهشتو نا بختكانيش لدو زخت بكات. يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أي أوانى كبا ورتان هنا وا خو قربنو خو راجري واعرام قري بصرخوتان دا بهنن. نبزن لخو قري ومان ورتان هول بدن هميشه لسنگاري خباتو كوشش دابن. لخدا بترسنو پارس كاربن. بو اوي سرفرازي هميشهي بدز